119. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 110. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 111. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 112. ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو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 129. وإنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين